ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنته فهو خير لكم وان تعودوا عدوا لن تغني عنكم فئتكم شيئا وذمكفرت وان الله مع المؤمنين